يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضلاء فوالله لا يعبر عن ما أشعر به الآن لسان ولا يخط قلم كيف لا وأنا بين إخواني وأخواتي الذين دعوت لهم قبل أن أراهم وأرجو الله جل جلاله أن يكتب لي في ساعات هو يقبلها دعوة تستجاب لي ولهم كيف لا وأنا أستشعر الآن حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة كيف نتكلم عن الرحمة ونحن في كل يوم والله ما أتينا أصلا لهذا المجلس إلا نرجو رحمة الله جل جلاله التي أفضع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه حينما قال رأوه يجاهد في سبيل الله رأوه يضحي يسكب على رأسه سنة الجزور ويصبر يقوم الليل حتى يرون الأقدام تتفطر ثم قالوا له وهو يتكلم قال لن يدخل الجنة أحد إلا برحمه الله الصحابة قالوا احنا على الاقل عندنا تفسير قالوا ولا انت يعني مستحيل انت لدخل ادخل لان اعمالك كلها صالحة انت ذهبت الى الطائف على اقدامك وانت حافي انت رجمت في الطائف وانت في مكة ولم يبق في مكان لله فيه مقال الا تكلمت ولم يبق لله عمل يحبه سبحانه الا وانت الذي سبقت قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأجل هذا تعالوا قبل أن ندخل في الموضوع نوع حركات تلك الألثن التي لا نستشعرها حينما أدخل على مجلس أقول السلام عليكم كما بدأت السلام عليكم ورحمة الله أنا أرجو الله أن يرحمني وإياكم ثم إذا عطس إذ بالكل يقول له يرحمك الله إذا قالوا فلانا ماتت قالوا اللهم ارحمها بل أعظم من هذا لأجل هذه الرحمة وهذا الرحيم جل جلاله لأجل هذا كله قال الله سبحانه وتعالى حتى لنا أن لو كانت الرحمة ليست يعني في محاضرة والناس تحضر لو كانت الرحمة أكبر من هذا لكانت تستحق وتستاهل أن نقدم لأجلها اسمع الآية العجيبة في صورة البقرة إن الذين آمنوا ان الذين امنوا والذين هاجروا تركوا أولادهم وخرجوا من ديارهم يعني بيت بناه تعب عليه واثته تم خرج يا ربي من الذي اخرجه وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله قدموا ارواحهم يا ربي هؤلاء ماذا يريدون اولائك ماذا يريدون يا رب اولاء أولئك يرجون ماذا يرجون أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله يا ربي وماذا في القرآن عن الذين يسعون لرحمتك ومنهم الذين ستصيبهم رحمتك تعرف إيش يعني أن يكتبك الله في من رحم مجرد أن تدخل في رحمة الله قل لي عن أي هم عندك وقل لي عن أي غم عندك وقل لي عن أي مرض وقل لي عن أي مشكلة عندك والله يفرجها لك الله عز وجل بمجرد أن تدخل في رحمته علمها رجل أصيب لكن ليس كمرضانا. أصيب إصابة أصيب في مقتل إصابته ليست نفسية فقط وليست عضوية فقط وليست والله اقتصادية فقط تعال واخذ هذا الرجل يحكيه لك رب العالمين في كتابه العظيم رجل كان في بيته 14 ولد يطوفون حوله لبيك يا أبي, يا أبي لبيك آمر ثم والناس كلهم يعني يحترمونه إذا دخل إذ بالأولاد يفرشون له الفرش ويقدمون له وهذا عن يمينه وهذا عن يساره فجأة إذ بالقلب يكسر ما إبلك فتقطع قلبه كيف لا وقد قطع من ذاك القلب قطعة ثم فجأة منتهى العزاء اللي يموت الثاني الثالث انظروا إلى الصدمات أربعة عشر ولدي متون ثم بعدها المال اللي عنده كان يصرف على نفسه وعلى زوجته وكان على الأقل ياكل ويتحمل هذه الصدمات ويرجو الله عز وجل فجأة إذ بحالتها الاقتصادية والمادية تنتهي تماما ثم لما انتهى الأمر بدأ البلاء والله ما عمري رأيت تقرير في حياتي طبي مثل حالة أيوب عليه السلام وقع مقعد صار لا يستطيع أن يحرك نفسه ولا أن ينظف نفسه ولا أن يطعم نفسه ثم فجأة يبدأ الجلد يتساقط إذا حرك تساقط جلده ثم مسه من الألم ما لا يكتبه هو ولو ولف أهل علم النفس مجلدات لن يصفوا حالة أيوب النفسية تضمن عن حالة الاقتصادية أو المرضية ثم فجأة تذهب زوجته حتى تشتغل عند الناس حتى تطعمها لقمة عيش وإذ برب العالمين يذكر لك الكلمات التي تحرك بها لسانه، وأيوب مكسور وأيوب إذ نادى ربه ربي إني ما استني الضر ما نستطيع نحس فيها لأن نفقد أحد أولادنا ثم نحس لو فقدنا أربعة لو رأينا غرف الأصطال فاضية بنحس إيش معنى مسني الضر ما استني الضر وأنت أنت من؟ وأنت أرحم الراحمين لكن من الذي يستطيع أن يطبط تلك الجراح من الذي يستطيع أن يعالج تلك النفسية وإذ بك تفاجأ في الآية الثانية بل أول حرف ليس أول كلمة الفاء الفورية فاستجبنا لك فكشفنا ما به من ضر سبحانك يا رب بدون تقارير وبدون أي تحاليل بدون أي شيء فكشفنا ما بي من ضر وآسيناه أهله ومثلهم معهم امتلأ البيت مرة ثانية ورجعت الأمور كل هذه يا رب نوجد رحمة من عندنا ما قال بعدها رحمة من dina وذكرى لمن يا ربي وذكرى للعابدين ايش دخل يا رب العبادة فالرحمة اسمع الآية اللي بعدها واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصادرين وايش وصلهم الصبر وادخلناهم وين ادخلتهم وادخلناهم في رحمتنا يعني كل هؤلاء الأسماء اللي ذكرناهم لو أي واحد عنده مشكلة قال يا ربي أرجو رحمتك هو دخل في الرحمة فسيوجد ماذا قال بعدها وأدخلناهم في رحمتنا إنهم إنهم يا ربي من إيش إنهم من الصالحين فأحبتي هل عندنا إحساس بما معنى الرحمة معنى أن يرحمك الله عز وجل